وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَارِفْلا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 فَكُنْتُمْ تَتُوبُونَ إِلَيَّ ثُمَّ تُوبُونَ إليه, إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُم مَّتَاعًا حَسَنًا يُمَتِّعُكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه أَلَحِينَ يَسْتَرْشُون فِي ثِيَابِهِمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱلصُّدُورِ